Makaw, makaw, hahaha. Woo, makaw, miskalla han. Jävla och hör, förrän vi börjar. Då jag tar färs säger donde... jag till er att vi har en annan stående och jag ska ta alla وابغا شوف من فيكم من زباب وراجل يتحداني مركز الكرة الأرضية لشام الخليج العرب بصوات الجيش المكاوي كل ما لا منكم اقترب من ولد القحبة اللي يقول اني معرف امشي على الوزن ويقارن مستوايا بالخاني في براس الفاشل انا قلعن امه اللي فلو ولعن ابو امه اللي امتهت اياما رحمه وركز في كل اللي حاصة شوفوا كل مين يتحداني تاريخهم قدام انطمس مساكين على بالكم تحطموني بتعرفوني ما اهتم فاحد فيكم لكن لا جنش نوني لا تلوموني لني لو طلعت عن طوري بجلتكم واحد واحد وما باهتم في اي حاقد او فكر اني يهز جعرام انت اسمي صامت ببكا صامت فرا بانا بوركا خامد فاحذرني يا سيد خوري جمهوري زي الجوشي اللي هم في معايا ما بتخلوا عني الا ما ماتي او للنهاية من بداية الرواية ورغائد هالمسيرة الاخيرة انا انهاش اللحم ناش احبها الحمل فريسة واكفشها كفش فلا تتهوروا اتواجهني وتكون كبش الفداء لدى اللي كل من فسة حفعوا الرايا البيضاء نحن وقتينا وعلى ارجل شنب فيكم نوينا اكتفينوا وحنا في القمة في الساعة وبغى اشوف فيكم رجالين جراءوا يفتحوا فموا بكلمة اقطع لسانه وسيل دمه